في رن يا فمي العواجز يا العواجز اللي جايب مقام سسن النبي من النبي في شكة صلوكة يفتعني قطول عرفنا شكسامة لفتح القديم عربي आदरणीय आदरि سبحان من محمد نور سبحان من أرسل محمد نور ومن نور في ليله بالأسر. شيع يلامن من عز المنم صحو يا هل ترى جبريل يا هل ترى جبريل اللي صح النوي والنبي صاحب وكل ما عمه من الجنة سب سع النبي وظه ركبي البوران سيدنا ننون ركبي البوران I She spirit the world وصل من المقدس لقى الملايكه والأنبياء على ساق وقفه بتستناه صلى في غمرك عتين تحيه للمسجد على سلسه خليل الله لان في الولد ما مكانش يصيدك فرض علينا say أصراه لسابع الصغر وصل المقام الحميد وعند شجره المنتهى قال له تقدم يا رسول الله قال له ها هنا يا إبريل يا توق الأخ ألو رجل وجاني أحاوي لك حد ونلي حد من لقاء مولاه الندس بوسط لا تخطبت خير خلق خير خلق كل الشوق ازداد لما بنسى نشبعوا على حق مجد الشاي وشدنا النهر ما دبر يا رب ايه كل قلبها كان في ضياع ولد الزمان تبسموا يا عشان ما حضره النبي اجا لاهله يجولي ايه الطحان والفجر الطحان وكل دولة الطحان <تصفيق> <تصفيق> che pe su no le sene خو الله لو لو اروح ما say sure. الحاضيه رات تجدي والمن تجا والسيدات العرش يزهو والحاضيه رات تجدي والمن تجا We'll <muchos> Se بمحمد bi mohay min yadou. في leik enor Every year, when the air is hot and the flowers are واعجبينك يا رجاء السائلين فاستجب يا رب وابنك يا سامعنا في كل حين اس نے محتوج تو حق ملال لے وجود یا بیکے میرا بدونی تو میں کس ملال لے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 يا أبا عيني يا هل ترى من فينا اللي في نفسي المعاد هيعود الصبر وصفو يا بنور الدين وغوى لسه ورق العوو متضللين تحت ضلل Saya me ililiau, ya malu ligeri, ya malu ligeri, musi dia li, ya ame bayu kash, ya يا سيدي بالعينين يا سيدي براهيم يا ابن أبا يا بعبد العزيز يا شيخ الإسلام يا شيخ الإسلام صاحب لسان الحال سيد يا بل أحوال صاحب لسان الحاء يا ملو أحوال يا ملولك في القار ليوم في القار يا عمي يا خزرني سيد عمر سنكر سنكر ماكه اي ايوا سنكر ماكه سيد عباس هاتيني تو جاي هاتيني تو جاي لكرمه في العظ You spat with the You spat with the shower, is a family, is a family. It gave me في الخيه امن بكيني الحب امن يا بيا ابو يا سبع الحسنين يا ابو صباح يا يا ابو الشعر الملويه يا حكم طري الاولين يا سيدي علي يا عم يا بيون انا بحبك من يومي ارفع امي I will be your mercy, you will be my life. I will be your love, you will be my life. I will be الحب على اسمان اقتصد بالجمال يشد بالطار شارك جمال الزيال بعين نظر عينه بعين نظر عينه يا عمي يا فدوي يا عم يا بدوي وجد بالعين بالعين أمين يا أميك وأمم بيك يا عم يا تحر لما رأى الآية على الأرض روح مع المال روح مع البال مع البال في السموات أمان يا لبتو عز أمان يا لبتو عز يا أهل البيت يا أهل البيت يا عزكي شوف العزيز ينفاق قالوا بلا اسمع يا رب قالوا بلا اسمع يا رب تحلى على الندبات والاثر الحي الحي خداب وما دمت الشليل من اللي في المقامات من اللي في المقامات انا عجبي على بيت انا عجبي على بيت بنت تشيني تاريلا في الهواء نفر اللي ترعي اللي اللي يصبح يصبح ستنين ستنين كل ترى عيله غوا يصبح ندي معناه يصبح ندي معناه يلغي كل لغة باشا باشا يلغي كل لغة يا وصي غير حالي يا من لا يا السعيدة رح علي كل حنانة ما يبقى المشاكين قولنا يا كريم تتداري سيدة زينة يا هاي ليها جرح وغلية من من الجروح انا انا من اللي يروح له فاء الاشتياق عمري الاشتياق والله وصي يا علي والنعل جمال هجم عييني سلامات علي خليها تانيه خليها ديمقرا حلوين انا جيه الفرح حول الفدائي عاديه साला जमेंगल है, कफर बगूर रंगल है, मेरा बाहु तंबुलिशन عليك عليكي البنت بجاوبها بحنيه بهالي كان يا عم يا خزراجي وانا بترك يا زينه بتنبي ليا اخوها رئيس المملكه الي كان سحب في الشهره سيدة زينات صلع النبى عليك يا شيخ وسانا هذا الشبل من ذات الاسد شيخ احمد الله ربنا يرحمه ورحمة الله ماتل المسلمين الله I'm not going to die I say I'm not going to ديو علم جواد جيل يا لو يشفع الحسين ايي يا جي سيدنا الحسين رئيس الملال لكن المحلم ما تبصري للمساقين لكن ممو العواجز ممزل أسيادي يا أغلالب أسيادي يا Oh. Um... من لم عليه، لا صلاة لو من لم يصل عليك لا صلاة لو السيادي يا أهل البيت على هم البيت كانت معنا نعم سيادي يا أهل البيت استعلك يا باشا السيايا لا Thank <laughs> you. Asad, وسهمينك، ما أنا الأسد، وسهمينك، ولا أبالي من أهل، ولا أبالي من أهل، بفضل القرآن. I didn't mean desde el sexto el fiel, la que te Yeah, yeah. الزرق لكن من جوا بقى الله رجال شيخ السام لله رجال قويين. يا دعيه والله من الدعوه اشترى بلا مناش دعوه ايش يتمركو على O que رجالك اللي اكتصب منكم يا لو نظرة تقوى بسيطكم من رجال الله في فدلد وعين وحيدنا الناد ونظرة يوم العوادس يوم العوادس للله رجال يا عم يا بطرة ان حضروا لما يعرفوا ان غابوا لما يا اعتاك فرفوشي الله سيطنا ابو قاليت ربنا حي يا الله حي يا الله الله هو اللي قاعد في الاسلام جميع ويوم السبت عبد الحد مسعد عقار في سير وعمل جميع ويوم الحد عبد الله يا ساقي يا عليا الكريمة وأنت لها إيدا وخليك مع الله شف وسام ويرن الحام على سيدك من أيام العوادي كل ما يصاب يمبا يمبا يمبا أيش شو ماتا Yeah. يا طيطان ماذا دي هذا وقوله بالستره هيغمى وعيش معانا ادوينك لخالك ولا عمك وتعوى لذيك يا ابن الغدد وخصص بالحنان اوعى السته قلق واخو العفاريت اللي عديهم هيندم ويقول يا ريت يا ريتني طوعت الأمارة الأمارة في الاماره وفركت الاماره ماشي على البدر رفعت العالم يا سيدي شبل وعلى التريمه قلت لها ما ده يا طهره وخادم لاهل البيت يا باشا اسامه يا بعد ما دمت هنا في الحبه دي ازا حصلك حصل الم يا مداح النبي انه هو اللي ما فيه اهلا بيه يا رب النبي يا Everybody, have a thought. ولا ولا ولا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا باطش يا ديت عشر اكيد من هلا يا اللي غو والماء سبح في ملكه عمي يا ابن مجدي عمي يا بلما يا عمي يا بشميح يا عمي يا بشميح صاحب المدنيتي في الساحه منورين زي العلم باينين زي العلم باينين في الساحه منورين رشيد وربيع عمي يابا المعارض اشرقتيل الهوى والله رق ولا راق لأسر أديل لاوى كله هو لاوى سابح في ملك اخبع جل عليه في دولة الأخرى لجل الكرب سجنان سجنها أجل الدقار النشك عاد لك تقو لما لما على كل الزه هي لما ماما يمل عواجش اللي شر شهيد يصبح مادي معنوي واللي شر شر يزيد يصبح مادي عينو بيبي يوزع ليوزعين